بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو بي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُنَّ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إن كُنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. Ömenal hımmin kum fakat valle sevasebi İiyet qıkım yüllekım adı emve şu ile yıkım ey diye hım ve elsine taım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 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ